وقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن, أبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال له لعلك آذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام او اطعم ستة مساكين او انسق بشات اعاد مالك رحمه الله حديث كعب مرة اخرى بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذاك هوام مراسك. اذا لحقه الاذى اذا هذه حال الضرورة اذا حالة الاختيار لا يجوز لانسان ان يحلق ويقول انا اكفر لا عاد مالك رحمه الله الاثر مرة اخرى بهذا اللفظ لعله اذاك هوام امرت قلت نعم قال احلق اذا الحلق بسبب ايش بسبب الاذى الذي لحقه به